غير المخضوب عليهم ولا الضالين آه. آه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ هُنَّ إِلَّا امْتِحَانٌ لَّكُمْ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 Walilka firina, asa bum, muhin. Joo, maija, berasu, hum, ulohu, jamian, fejunabi, hum, bimaramilu. Asa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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَوْنَ إِنَّمَا نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٍ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 Hei on athelien Ketab Allah l'aglipen Ana wa rsuli Inna الله Kauhi unhazee La تجد Kowman yu'minun Bilhah Wal yu'mil al-akhir سوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جن. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله